واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله شهر رمضان كما انه شهر الصيام وشهر القران وشهر الصدقه وشهر الاحسان فهو ايضا شهر الدعاء الدعاء الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعلوم ايها الاخوه ان القيام صلاه التراويح وصلاه القيام تشتمل على الدعاء في السجود وفي الوتر وغير ذلك ولو تاملنا ايات الصيام لوجدنا ان الله عز وجل ذكر في ثناياها ايه عظيمه تخص الدعاء فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الايه ثم قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران الايه قبل ان يقول جل وعلا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان هذه الايه من ارجى الايات فان رب الارض والسماوات يخاطب الناس فيقول لهم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا اخي المسلم متى ستدعو اذا لم تكن تدعو في رمضان بعض الناس يصل به حرمان نفسه انه حتى الدعاء يبخل على نفسه فهو مشغول النهار مشغول وفي الليل مشغول وبماذا اترك الجواب له اذا شغلنا عن الدعاء فبما ننشغل حري بكل مسلم ايها الاخوه الكرام ان يتذكر ان الدعاء من اخص العبادات بل هو العباده كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعلوم ايها الاخوه اننا خلقنا للعباده فهي الغايه من خلقنا وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون فنحن هدف وجودنا على هذه الارض ان ندعو الله وانه مارس العبادات التي شرعها لنا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وما سوى ذلك ليس هو الغايه هذه مكملات الانسان يحتاج الى الدنيا لانها هي المزرعه التي يزرع فيها عباد الله من المعلوم ان كل عباده لا تقبل الا بشرطين والا كان الانسان متعبا نفسه فيما لا طائل تحته العباده الهدف منها ان يتقبل الله الناس يتقاضون رواتب مرتبات اموالا مقابل وظائفهم واعمالهم الاجر عند الله سبحانه وتعالى مربوط بالقبول فالانسان يفعل العباده احيانا ولا يفكر هل قبلها الله عز وجل او لم يقبلها لا بد ان نتامل ايها الاخوه في هذا الامر الدعاء لا يقبل الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص ان تدعو لله ولوجه الله والامر الثاني ان تكون في دعائك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما الشرط الاول فهو الاخلاص في الدعاء الا لله الدين الخالص وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين بمعنى ان الدعاء لا يشوبه رياء مرااهه الناس سواء كان الداعي منفردا او مع الناس ان بعض الناس احيانا يبالغ امام الناس في الدعاء والله اعلم بنيته السمعه الالتفات الى المخلوقين هذا امر ينبغي مراعاته ايها الاخوه خاصه في قنوت الوتر يدخل الشيطان احيانا وقد يفسد على العبد هذه العباده يفسدها من جهه مرااهه الناس طلب ثنائهم مدحهم اعجابهم لا سيما بعض الائمه ربما ربما يدخل عليهم الشيطان من جهه ثناء الناس على دعائهم وحماس الناس وبعض الناس يصرخ بالتامين فهذا ايها الاخوه قد يكون مدخلا من مداخل الشيطان على هذه العباده الشرط الثاني الموافقه للسنه المتابعه الابتداع في الدعاء مرفوض الاعتداء في الدعاء مرفوض بل يفسد بل هو حرام ويؤثم الانسان بسببه وبعض المسلمين اما يفعل بعض هذه الاشياء اما جاهلا واما موافقا لهواه فعلى المسلم ايها الاخوه الكرام ونحن في شهر الدعاء علينا جميعا ان نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الدعاء ايها الاخوه الكرام له احكام وله آداب وله شروط وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره جدا في الدعاء فليماذا لا يتعلمها المسلم وكتب الادعيه ولله الحمد كثيره والموثوق منها كثير كيف يرجو المسلم ان يستجيب الله له وهو يخالف شرع الله عز وجل ويخالف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر ايها الاخوه في قنوط كثير من الائمه يجد عجبا من المخالفات في الدعاء ونحن نقول ايها الاخوه هذا هذا الكلام ليس حبا في الانتقاد او بحثا عن الزلات لا والله ولكن هناك ظواهر تحتاج الى وقفه والى مراجعه وان نتناصح فيما بيننا بعض الاشياء تحتاج الى ارشاد الى تنبيه حتى يتقبل الله عز وجل هذا الخير العظيم الذي يقبل من خلاله الناس على الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان على سبيل المثال التلحين الزائد للدعاء في القنوت تلحين وتكلف ومبالغه في ذلك يقول العلامه الشيخ بكر ابو زيد عليه رحمه الله يقول تسمع في دعاء القنوت عند بعض الائمه في رمضان الجهر الشديد وخفض الصوت ورفعه في الاداء حسب مواضع الدعاء والمبالغه في الترنم والتطريب والتجويد والترتيل حتى لكانه يقرا سوره من كتاب الله تعالى ويستدعي بذلك عواطف المامومين ليجهشوا بالبكاء يعني بعض الناس اذا دعا كانه يقول للناس ما بعد بكاء يعني لم تبكوا الى الان لا ساتي ان شاء الله بما يبكيكم هل هذا اي والله اخو هل هذا مشروع هل هذا مشروع وبعض الناس الان يتتبع المساجد من اجل الادعيه تاره يصلي عند فلان وتاره يقول لا هذا دعاه اكثر يؤثر هذا ابكانا اكثر وكان القضيه على حسب الدموع تصرف الحسنات ايها الاخوه الكرام علينا ان نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم السلامه في اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك ايها الاخوه ان هذا التطريب والتلحين مخالف للسنه ويخشى ان يكون اعتداء والله عز وجل لا يحب المعتدين وقد يتسبب في رد الدعاء ومن ذلك ايها الاخوه التكلف والتنطع في اختراع ادعيه مسجوعه وفيها تفاصيل لا تليق بمقام الدعاء وكل هذا بسبب الاعراض عن الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوه ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام ادعيه كثيره وهي من اعظم الادعيه في المعنى وفي الشمول يتركها بعض الناس ويقبل على ادعيه وبعضهم يذكر تفاصيل عجيبه يعني على سبيل المثال بدلا ان يقول اللهم اغفر لنا مثلا ولوالدينا وللمؤمنين يبدا اللهم اغفر لنا ولامهاتنا ولآبائنا ولجداتنا ولاجدادنا ولابنائنا ولبناتنا ولأخواتنا ولإخواننا ولأعمامنا ولأخوالنا هذا حديث في احكام الرضاعه ثم بعد ذلك يسترسل ولذوي ارحامنا ولجيراننا ولمن عرفناه واحببناه فيكم هذا التفصيل وهذا التشقيق هذا في الحقيقه يخشى ايها الاخوه ان يكون اعتداءا في الدعاء وبعضهم يسمع اماما فيعجبه ثم يقلده ولا احد من المسلمين ينبه على ذلك ومن المعلوم ايها الاخوه ان بعض الائمه ليس طلبث علم ولم يدرسوا العلم الشرعي ولم يتعلموا السنه مؤهلهم في كثير من الائمه مؤهلهم حفظ شيء من القران وصوت لا باس به اما جميل او مقبول لا يعني ان كل امام يتقدم انه لا يقال ان هذا خطا او ان هذا ينبغي التنبيه عليه لا ينبغي ان نتناصح ايها الاخوه باسلوب رفيق وبمحبه دون يعني ان تعلو الاصوات ودون تخطئه مباشره بكلام طيب حتى نحقق المقصود من الدعاء ايها الاخوه يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى منبهًا على هذه المساله ايها الاخوه نحن لما نقول دعاء قاله المصطفى عليه الصلاه والسلام على سبيل المثال من الادعيه الثابته على النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكثر ما اوصر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعى به اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره هذا الدعاء العظيم او مثل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بالاضافه الى كونه دعاء شاملا عظيما انت تستشعر انك تتابع الرسول عليه الصلاه والسلام فلك اجر المتابعه بالاضافه الى اجر الدعاء والاستجابه باذن الله تعالى يقول الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى المشروع للانسان ان يدعو بالادعيه الماثوره فان الدعاء من افضل العبادات وقد نهانا عن الاعتداء فيه فينبغي لنا ان نتبع فيه ما شرع وسن كما انه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات الصلاه الإنس الانسان لا يخترع فيها كذلك الدعاء هو عباده يجب ان يلتزم الانسان فيه بالشرع وبسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام لا يعني هذا ان الدعاء لا بد ان ناتي بالالفاظ النبويه لا الانسان له ان يدعو والادعيه التي ذكرتها قبل قليل ليست حراما اصلا لما الانسان يقول اللهم اغفر لاخواني المسلمين اغفر لعمتي خالتي جدتي لا باس لكن هذا الامر يحصل في القنوت وبشكل رتيب وكل مره هذا فيه اشكال وفيه مشقه على الناس والذي يعدل ايها الاخوه عن الدعاء المشروع الى غيره فهو بلا شك استبدل الذي هو ادنى بالذي هو اخير فالافضل هو الدعاء النبوي افضل واكمل باتفاق المسلمين يقول شيخ الاسلام رحمه الله المنصوص المشهور عن الامام احمد انه لا يدعو في الصلاه لان القنوت في الصلاه الا بالادعيه المشروعه الماثوره يعني بالذاته يا اخوه الدعاء في القنوت هو داخل الصلاه فاثناء عباده عظيمه وهي الصلاه فبعض الناس ياتي بالفاظ قد يكون فيها اشكال بعض لامه ايضا وفقهم الله للسنه يحولون القنوت الى خطبه جمعه الى موعظه فيبدا بوصف حالات الاحتضار يبدا اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا خفاضت الروح ثم يبدا يصف حاله الاحتضار من عنده وبالفاظن تخالف الوضع الذي هو فيه ثم يبدا في القبر وما يحدث في القبر هل هذا من السنه يقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء هذا الحديث رواه ابو داود وغيره حديثا صحيح كيف فهم الصحابه رضي الله عنهم هذا الحديث ما معنى الاعتداء عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين فهموا الوحي وهم الذين كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سمع ابنه يقول في دعاء اسمع يقول ابن سعد بن ابي وقاص اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا في التفاصيل التي سمعتم مثالا لها وااعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا فقال له سعد رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابه يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم انك ان اعطيت الجنه اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار اعذت منها وما فيها من الشر وهذا اذا صحابي اخر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يسمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها فقال اي بني صل الله الجنه وتعوذ به من النار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء ايها الاخوه الكرام تذكروا دائما ان الدعاء عباده وانه من اعظم العبادات وان اجركم يعظم باذن الله اذا تابعهتم الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك ونؤكد ايها الاخوه على اهميه الدعاء ولا بد ان يكون لكل واحد منا حظ ونصيب منه في كل يوم وليله لا سيما في هذا الشهر الكريم نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم الدعاء انه اكرم مسؤول صلى الله وسلم على نبينا محمد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 في القنوت التطويل بما يشق على المأمومين ويخالف السنه بعض لامه الصلاه قدرها ثلث ساعه صلاه التراويح والقنوت فقط ربع ساعه اين هذا من السنه مع ان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات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 انك تقضي بالحق من, من اين تاتي بالحق صحيح الله يقضي بالحق لكن يا اخي التزم بالسنه استغرب من بعض الامه ياتي باضافات ما لها داعي على سبيل المثال جاء في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين بعض الناس يقول لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك انت تستدرك على الرسول عليه الصلاه والسلام طرفه العين شو اللي اقل منها هذه المبالغات ايها الاخوه لا داعي لها هذا كانه استدراك على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا دعاء لا باس بالاضافه الحسنه لكن ليس في مثل هذه المواضع الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمنا بعض الادعيه تعليم فناتي ونضيف عليها اشياء ولذلك جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما ذكر حديث الاستخاره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران وبعض الناس يخترع في هالادعيه ويضيفون ادعيه حتى على المشروع اضافات احيانا تخل بالمعنى ايها الاخوه الكرام لماذا لا يكتفي احيانا الانسان بهذا الدعاء فقط ويقول لا منجا منك الا اليك وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ويسجد في بعض الاحيان لا بعض الادعيه يؤتى بها كل ليله ويواظب عليها بعض لامه ويشقون على الناس وبعض الناس يشجعك ويقول نعم هذا هو الدعاء وقد يصلون مع امام يطبق السنه يقول ما ما نشعر اننا صلينا وين الدعاء والبكاء هذه ايها الاخوه ينبغي ان نراعي فيها اتباع السنه هذه الكلمه لا بد ان نفقهها معناها ايها الاخوه المؤمنون هناك ادعيه جامعه كثيره جدا شامله عظيمه المعاني مثل ما ذكرت قبل قليل اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره مثل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات على سبيل المثال ما جاء في حديث عائشه اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا الدعاء للمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنبه على مسألة قل لمن ينبه عليها بعض الأئمة يبدأ بدعاء القنوة اللهم اهدنا في من هدث مباشرة بعده اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك حتى بعض العوام يعتقد أن هذا الدعاء جزء من دعاء القنوط يعني متصل بـ اللهم اهدنا في من هديت حتى إذا وصل إلى قوله لا يذل من واليت ولا يعز من عديت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك وهذا الحديث لا شك أنه دعاء نبوي وفيه إضافات كالعاده في اضافات ليست من اللفظ النبوي لكن هذا الدعاء يا الاخوه ورد في كفاره المجلس فلا باس ان يدعو به الامام في القنوت لكن ان يواظب عليه ويصله بدعاء القنوت الوارد في حديث الحسن هذا اوهم كثيرا من الناس انه جزء من دعاء القنوت فعلى بعض لامه ان ينتبه الى ذلك و بعض الأئمة يأتي بأدعية فيها ألفاظ غريبة الناس يؤمنون على أشياء ما يعرفون معناها الناس الآن بعيدون عن اللغة العربية إلا من رحم الله فيؤتى بالألفاظ التي يفهمها الناس والإنسان إذا أراد أن يستعرض قدراتها ومهاراتها اللغوية فليس هذا مكانه ليس المكان أيها الإخوة أن يستعرض الإنسان مهاراته وقدراته البلاغية واللغوية في قنوة الوتر يتعلم بعض الادعيه ويحفظها وربما هو ما يعرف احيانا ما معناها ناتي بالالفاظ التي يفهمها الناس يعني فيه بعض الناس له سنوات يمكن اكثر من 20 سنه يقول بعض الاديه ما يعرف معناها على سبيل المثال متعنا باسماءنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيته واجعلها الوارثه منا كثير من الناس ما يعرف ما معنى اجعلها الوارثه منا تعلم تهلم والاهم ايضا عليهم ان يرشدوا الناس الى بعض هذه المعاني التي لا تظهر لكل احد وحري بكل داع هذه الايام ايها الاخوه سواء كان اماما او ماموما او حتى خارج الصلاه ان يخص اخواننا المبتلين بالدعاء اخواننا في سوريا ايها الاخوه بحاجه الى الدعاء ماذا صنعنا لهم ماذا عندنا الان غير الدعاء إخواننا في بورما وما حصل لهم أيها الإخوة من نكبة عظيمة وابتلاء لا يخفى على أحد لا بد أن نخص إخواننا بالدعاء أيها الإخوة يكون لهم حظ ونصيب من دعائنا الدعاء على المعتدين من الملاحدة والكفرة والباطنيين كهذه الزمرة المجرمة في بلاد الشام ندعو على هؤلاء ونصدق مع الله سبحانه وتعالى علَّى الله عز وجل أن يعجَّل الفرج لإخواننا وعلينا أيها الإخوة أن نتناصح بالتي هي أحسن إذا وجد بعض المخالفات ننبه الإمام بأسلوب حسن وبطريقة مناسبة حتى لا يحصل بيننا نفرة ولا يحصل بيننا أيها الإخوة شقاق في هذا الشهر الكريم فإذا استجاب الإمام فالحمد لله إذا لم يستجب فندعو له بالهداية نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لاتباع السنة وان يجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم لا تفرق جمعنا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول مبرور اللهم اننا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا رب الارض والسماء يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم عجل نصر اخواننا في بلاد الشام اللهم عجل نصرهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه اللهم عجل فرجهم اللهم عجل فرجهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم اهزم هذا الطاغوت وجنوده واعوانه اللهم اهزمهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم يا رب العالمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انصر اخواننا في بورما وفي كل بلاد يستضعف فيها عبادك يا ارحم الراحمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين